الحمد لله نحمده كم التهير فنعود لله من صدير أنفسنا ومن سيئات أعنابنا من يهدي الله فلا مجل له ومن يهدي فلا هاضي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريد له. ليس معه إله غيره. أنزل الكتب ودعى ثروته ليكون الدين ثالثا له وحده. أمرون إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الثلاث ويأتي الزكاة وذلك دين طيبة أسهد أن محمداً عبده ورسوله دعا إلى توحيد الله عز وجل لا في الدين له وحده جهاد في سبيل الله لا يكفيه الجهاد جهاد بالقيد واللجام جهاد بالسيف والرمام حتى نقي الله عز وجل راضيًا مرضية ولم يترك أمته إلا بعد أن أجمل الله لهم الدين وأتم عليهم النؤمة وردي لهم الإسلام دينه مرتان على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك نتون قال الله وسلم ودارت على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وتحبه ومن دعا بدعوته واستنى بثلته إلى يوم الدين أما بعد فإن الإسلام هو دين الله للأولين والآخرين الدين الذي شرعه الله على ألف سنة رسله وأنزل الكتب من السماء باعية سليس قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دين السياح ان اي غير الاتمام دينا فلن يقبل منه وهي في الاخره من الخاسرين اذا نبينا صلى الله عليه وسلم بجددا لدول الذنوب ورأيت من صنيعه نيتك التي هي ملة ابراهيم عليه السلام لانك تجد ان مسلم قال الله عز وجل demi يرضى عن ملة ابراهيم الا من تزكى ونفح ولا تجد تزكيا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِصْلَاحًا لَهُ رَبُّهُ أَسْمِعْ قَالَ أَسْمَعْنِي رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ جَاءَنَا مُنْذُهُ مِنْ قَبْلُ يُذْكُرُ قَالَ مُنْذُهُ يَقُومُ لَا تَقُومُ إِنْ كَانَتْ كَبِرَ وآيات الله فעל الله توكلت فاجنه امراتن كثيرات ثم لا يكن امركم عليكم غله ثم ادو الي لا تنغرذ فانت وليت فنات انكن للاجر الا اجريا الا على الله وامرتم ان اتي من المسلمين وكذلك كان جيد صاحب وعاد وكذلك كان صالح أخو سميه وكذلك كان أبوكم آدم وآدم بسر علم السلام كان هو بنوه على الإسيام ومتث في الدنيا بعد آدم عشرة قرون كلها على التوحيد. وعلى دون الإسلام. قبل أن يحبز الشرك بقومه. فكان جدد عدوث الشرك في الإنسانية. قبل تومنوهم كان فيهم جماعة طالحون يا الله عز وجل اهتموا لعبادته كانت في سهل واحد ذهبت ذا تمليح على قمورهم ليتذكروا اعمالهم فلما تعالى عليهم الامل سلم عليهم الشيطان ان يتكلموا تورا ويأولئي الصالحين تصوروهم وعظموا هذه السير ودعا استيساموا فقال لهم إن آداءكم كانوا يستسعون بها هذه السير إلى الله ويستسعون بها المكر فأبدوا أن يجوم الله وهذه أسلام قومه الذي مهى نوع قومه عن عجادتها وأمرهم أن يخلصوا العبادة لله ولكنهم سواسوا على الكبر ولكنهم تآمروا على التوحيد ولكنهم نبضوا دعوة نوح عليه السلام وقال كبراءهم نفس الظهات لا تدرين عناتكم وَلَا كَبَرٌ مَرَدًّا وَلَا أَسْوَاءً وَلَا يَغُوْجَ وَيَعُوْقَ وَمَتْرًا وَكَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَجِدَ الزَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا وكان أولاد أمرانين على الإسلام إصحاق ومن بعدهم يعقوب ثم أبناء يعقوب ثم بطلت ثمة ثم الإسلام من بني إسرائيل يتوارفها الأنبياء يبعو إليها العلماء حتى انقبت النبوة من بني إسرائيل وانتصلت العرب من أولاد إسماعيل فتلقظها نبينا صلى الله عليه وسلم تلقظ سلمة التوحيد يقوم بها بما لن يكن به أحد قبله فكان أتمنى الناس توحيدا وأتمنهم دعوة إلى التوحيد وأتمنهم عبادة لله وإخلاثا لله عز وجل يقول الله عز وجل في سأم إبراهيم وإبراهيم إن قال اعبدوا الله وابتقوه ما لكم خلر لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله ايسانا وتخمحون ابسا ان الذين تعبدون من دون الله ولم يكون لكم ربا فبصروا اند الله الرب واعبدوه وإذ قال إبراهيم لقومه إِنَّنِّي من بَرَاءٌ مِنَّا تَعْبِدُونَ الَّذِي فَتَرَنِي فَإِنَّهُمْ سَيَهْدِينَ يَجَعَ لَهَا بَاقِيَةً فِي عَقْدِهِ لَعَلَّهُمْ يَنْبِحِينَ قالوا لكوا إِنَّا الاسلام الذي باعث به الله عليه وسلم الذي هو قاسم الأبيان. وتمامها وتمامها. إنما يقوم على أسلاله لا تهز لهم. يقوم على أسلاله لا بد أن يجمعنا كل مثل. هذا يجب أن لا عد ولا أن يكون محل ثلاث ودبال بيداً مثله. أن أجل الأول أن لا إلا الله. هذا هو أساس دين الإسلام كله. فدينه وحديثه. لما جاءت الرسل إلا داعية إلى هذه الدعوة الكريمة الله وعده بكل ما هو عبادة وبكل ما هو تعديد وإذنان ما لا يبيه أن يؤدى الله ولا أن يخاف ويرجى إلا الله ولا أن يبتعانه إلا بالله لأن لا نتأل إلا على الله لأن لا يدعى ومسأل من حاجات كلها إلا الله لأن لا يرهب, يرهب كلها لأن كلها إلا الله وان لا استقى عذابه وان لا يرجى رحمته وتوابه تنت ترى نعمه وان يستر على تقاصه لان تكون اعمال الجوارح واقوال اللسان كلها غالطه عند الله فلا نهاجر بالذكرة ينفع عليه السماء كله للا نبدأ عملا إلا بسمه للا نستغيث بمخلوق وإنما نستغيث بطل الوعبة للا نعيض بمخلوق وإنما نعيض لأن لا ننظر إلا له لأن لا ندع إلا له لأن لا نحمد إلا جثنه فالعبادات كلها هي حقه التي لا ينبغي أن يأتى لغيره فإن عبادة الله هو أعدل العد فإن عبادة غيره هي أضلى بذيب يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بذيب أولئك لهم وهم التذيب ويقول تبعانه خبرا عن نقناب عليه السلام وهو يأذي ولده يقول له يا لا تترك بالله إن الترك لظلم عظيم لمن الظلم أن يخلطك الله ينتيرك يتطلع أمك يجري على التاهذات ينخلطك تسيرك الله عليك زعمه بما عادك تجعل له نذرا يتجعل له من هيبته جليلا تتوجه له كما تتوجه الى الله فتخافه كما تخاف الله بل من اكثر مما تخاف الله وترجوه كما ترجو الله وتعده كما تعد الله إلا إلا مدئل من دين الله فإنما يدعى بغير حف وهو معبود دافل لا يستهد من إدادة الشيء ولا يملك ولا هدى ولا رسادا ولا يبلك ام يزيدا ام هجرن. ولا ان يدعى ام هيرا ولا ان من دون الله لا لا ينزعك ولا, ولا يدرك ما تذكرت من الخلط ولا مستني السور ان ام الا مذير لقوم الولي ان لا اقول لكم عندي رجائم الله ولا اعلمي رجل ولا اقول لكم اني ملت ان اتدع الا ما نوحى اليك. ان انما انا بشر مثلكم نوحى اليك الهكم اله واحد فمرجان يرجو نطاع رجل فلأمل عملاً تالها ولا يسرد رب بإجازة ربه أعداً. وكان نبينا صلى الله عليه وآله أعلم الناس بالله. وكان أخلق الناس من الله. وكان أكثرهم محاسبة اللي عبادة وخسوعا الرب. لأن يقتل كل اصحابه. حتى من يقوموا له. ان يقتل عليه. وكان ما يمع الله. لا تقوم كما تقوم الاعاجم. وعظم بعضهم بعضهم. وكان من علم غنيلا من الله. فقد ذهب رجل اهل المعصوح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا تتوب يا ذنان غرف عن رجل وقال اللهم ادري اتوب ولا أتيب إلا محمد. فبعث النبيل يتلم له علم يتلم. وقال عالة الحق لأهلك. وقال بداعة من الصحابة فيه الأبوبة. قاموا بنا لا الله. كان الله علم يتلم. من هذا البلاد فقال له محمد الله صلى الله عليه وسلم انه لا استغاث بدين تستغاث بدون الله عز وجل ذلك الله ربكم له من والذي تدعون بوجوده ما ربكم من كثير ان تضعوهم لا يطلعوا معاعتكم ولن تنعوا ما اتدابوا لكم قام القيامة يكبرون بشرقكم ولا ندعك مثل خبير يا ابي الناس قلتكم انت من فتراء الى الله والله هو الغني العظيم ان يسألوا لديكم ويأكد تنقل جديد. ونذلك على الله بعزيز. إلا بسيول الإنسلام أن لا ندعى إلا الله. لأن لا يتنب من يخلوه. ما لا يكبر عليه إلا الله. ان تسأل اعضب ان نفذر لك بلدك. لان نفذرة الدنوب هي من حفظ الله لعبه. ومن نفذر الدنوب ان الله. ما ان تسلب من اعضب ان يزيل كربك. لمن الذي يزيل القرية الله. لا يجيد ان تطمد من لا عدل ان يتجي ان يردك. هم الذي يسمي يجرد من كل الامراض هو الله. لا يجيد ان تطمد هيدا ولا هيدا ولا من لا عدل. ولا هدى ولا شفاء. تكون دائمك من سجل الله. اتنعي يا ابراهيك. وهو يقيل مقامة حين سألهم ما تعبدون قالوا معبده أصنام فنظلوا ما يعاكدون قال هل يسمعونكم ان تدعون او ينفعونكم اي درد قالوا بل وجدنا آداءة ذلك يفعلون قال اذا فكم من آباكم من أقضى لهم ما دون الليل ان الله مع دول الليل الا رب العالمين الذي خلقني هو يهدي من خلقك هو الذي يهدي هو الذي يملك ان يهدي فمن يدي من يخلف فيك ساره ستظنني كل تهيدا فالله يقول لمتيه فَلَن يُهْدِيَ اللَّهُ قَوْمًا ضَلُّوا بَلِ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَالَّذِينَ أضلوا بغير علم فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فَلَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا وَهُوَ يَهْدِي وَالَّذِي هُوَ مُسْتَنِدُهُ وَسَنِهِ فَهِيَ دَارُ الِابْتِغَاءِ سُنَّةَ الَّذِينَ قَبْلُ ثُمَّ يُقِيمُ لَمْ يَمْلِكُوا حَيَاةً أَمْنًا مِنْ دُونِ اللَّهِ من هو سر المرس و سر الحياة وهي الذي خلق المرس والحياة لنبنيكم أن يكون أحسن عملا العزيز الغفور والذي يميثني سن العييد والذي أطمع أن يأذرني خسيئتي والمبيين فصل الله في كل شيء فصل حتى استعانك يزين ها فكره ولا تستهل الله احد فالله الله يجد عينك ولا الا من يبتغي دله سنه ولا الى عليه الدال الا هاك على اليد الدال رجل ذا ذي والربابه ختمت فتاي تتبع في طوقا في ذل ولم يحتضر ولا نكير ثواني الله رحمه الله نحتاج الله فكل من بيدهم ذل كله وكل من خادم لا تنضب رسل من يميده الميء لا تريد ولا نزقه صفح الليم والنهار تعرض أنت للناس بالسرار وعلى قدر الغلافة في الضعاء يكون اردك من الرياضة لا يميد من الرياضة لكل من دعاه يا من تنادوا النداء وصال من قيل اذا سالت عبادي عني فلي قريب تجيب دعوه الداعي اذا دعى فقال رب كل دعوني لكم لم يكن الله اذا اين ولا خلان ايما قال داعي او وحده ولا تضعي دعوين ولا ترسكس بينكم لبني رسكتا في الدعاء في الدعاء عبادة ان تكون خالصا سن الله وحده اما الذي يدعى من دون الله اما الذي يسأل من دون الله انه عاجب بعث لا يملك نسائه ولا ندعه فكال ضرة من خارج وَلَا يَنقُضُ عَهْدَهُ إِلَّا كَذَّابٌ كَذَّابٌ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنْ يَكُنْ مِنَ فلا عنكم مِنْ دُونِهِ آلِهَةً فَلَنْ يُكْلِفَهَا ذَرَّةً مِنْ ثَمَنٍ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً فَلَنْ يُكْلِفَهَا ذَرَّةً مِنْ ثَمَنٍ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً فَلَنْ يُكْلِفَهَا ما القضية القضية الأساسية بالإنسلاة إلهكم إله الوحيد من المين المين ينكر هذه القضية مين المجازة الليها خمس واحد بس الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منفرة وهم مستكبرون ما درم أن الله يعلم ما ينسرين وما يؤمنون هل من لا يرمي الوعد الآسرة هل من لا يقدر الله حتى قدره هل من لا يعرف حتى الله عليه قلناه والذين يماري ومجازع ذي صديق التوحيد ويجرعه في درواء التوحيد ويهد في التوحيد لذا كان رسولكم قال الله علي جلد نحوط التوحيد بثياغ النتين لكان يلا أميك عن كل ما يسوبه زي هرد التوحيد فلماء عن كل رسائل السلط يلا يزلونه انظر سرجع يقول سلوات الله يا عليه في حق موته لا تسريني. فمعطرة المسار ابن مريم. فإنما انا عبد. فقوم عبد الله يا رسول. علي رجل. فتأخذه الرعدة من هيئته. فأقول لو يا اخي هيئ عليك. فإنما انا ابن امرأة وهم تاكل من غدبه متبع فيقول الاصحابه جاهلا لا الله نبيا الا را الغضب فقالوا له وامرك يا رسول الله قال نعم كنت ارعاها على تراوي او على الملايين لاهل متبع فاما في تلك هل يقدر ان يذل ما ينهى الله عبد لله ينهى إذنته عن الغريق وأن يطلوه فمعطلة اللجاء ربنا مريم يأمره أن يدعوه في التي يدعها الله فيه التي يدعه الله فيها أنه بثر لأنه خيرا بثر يتنه دولة حين يقوم لله في رب العالمين وحين ينجد الله كالعرض يتأخذ أبوه السدة فإن هغينا جاء بالأنبياء يقول لذي يحين على من بعده حتى تأتي الليلة صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, أنا لها. هذا هو المصاب المحلوب الذي أعدان ربه في طوله من الليل تهجد به ما فلاكنك عسى ايلى بعث ربك مقام محمود ترى مت هذا الجزء الاول من دول من زمان حفظنا عند يا هناك المولى الاس الذي يعطي دوله دلون يا ترى هو ليه دهو يا هو صوت الرطيه من غير ما هو رد جوه يعلو واهدى ليه قلبه هو لا بيت ما يوقف والله ما غير لي خاف عن ذليله بنت ترن اي ما هو طه منه التعليم نوت ورسولهم يقولون عليهم لا نكوه لا نكوه الا هو من يتوب كل بالاذيعة ان تقدير للمعتقد عندهم التوحيد عندهم من التزيه الذين يذعون لنتائجهم يا انت جديد من عطيه الدنيا تقربا لله غير اليوم غير داه يا رحله يا رحل عند التوحيد التوحيد ما اسم زيد واتات زيد هي الايه لقد ارا قدبه لقد دبه في ريحه الاولياء يبهى التوحيد. روحوا دلالوا على التوحيد. قدروا على التوحيد. سلوا جزاعة على التوحيد. اذهبوا. واندين الله يتعل الناس لأدين البيعة. كانت يتعلنها المقامات. اندينة زي ما دين ليت. سيسألينهم من دين الله. اندينة زي منهم. ما لا يؤذر الله إلا الله ومع ذلك يقول إننا نحن نسلون نسلون لقد أضعنا أصل الإسلام وآشاة الإسلام لا توحيد الله عزيز الأصل الثاني أيها الإخوة من وصول هذا الدين بعد التوحيد أن لا يُعبد الله إلا بما سرع الله وكل إبادة لم يسرعها الله ولا رسوله. ما هي بدعة. بلالة. في الدين. ما نقبلها الله. ويرجوها على صاحبها. يقول سلوات الله وسلامه عليه. فيما روته عائشة قم من, من نحظة في ان ما هذا. ما ليس منه فهو رد او مرضود عليه. بل انما بدعة تحدث العمل. الله. فلا وسبح بالله من تعبدات ان عملا منادى حتى يتوب عن بدعته اذا زدت عليها تبقى هنا تضبط اذا رايت في عملك يا ترى عملك خض نفسك وركد عملك ان ترى الناس وان يراك الناس عامل خذى عملك فالرياء والذبعة محبطة. كما هو محبط للعمل. فات عملك. حاضر ان تقع في واحدة المهرة. الرياء والذبعة. فاذا علمك عملا فاخلص فيه لله حتى تبقى من البياء. ثم يكن عملك موافقا لما سرعه الله. موافقاً لاستباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هما تغربان لما ومعثر المسلمون توحيد الله بالإخلاف وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرعوا النبال المعلم لله وهو المعصوم الذي ما ينفق عن الهوى كان رجوع أحد أن يعدل عن كل رسول الله ولا أن يأهد برأي أحد إلا بعد أن يعرضه على مدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدينه كله يجب أن يخدم منه وعده وأنه يمتكس إلى قيم غيره يقول وإن الذين أمم ما تقدموا بين يدي الله ورسوله يتقوا الله إن الله تميح عليم فلا يجيب يؤهدون ان يقول في الدين سوءا من يكون رسول الله. ولا ان يحكم الذي معلم ان الله رسول الله قد حكمه. ومن اعرض عن حكم رسول الله. وعن اكتباع سلمته ومخالدة جريعته. ما هو مساق من الله رسوله فإن الله يقول ومن ذاكت الرسيل من ما تدلم له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين لأنه ما تولى ونسمه جهنم وساءت نصيره نجد علمنا في كل عمل أن نرجع على سلة رسول الله في خلاتنا في سلامنا في, في حجنا في أمهتنا في جهاتنا في مرننا في وقفتنا في أسمنا في شربنا في وجوهنا في بسمنا في كل أعمالنا نجد أن نتأثى برسول الله لأن نعرض سنته وأن نتبعها فإن المخالف بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الله العذاب السبيل فالوحدة المدينة مخالفون عن أمره أن تسيبه من فتنه أن عذاب القليل لا تقول هذا وقت عند أدرحة المشار مين أما يأمرنا أن في جماعة وأن طوار الجماعة في فضوة يأمرنا أن نتهد الجمعة يقلق الجادمية عند عرضه. كلهم مثلين. اللي نبيل اللي امر. مين اللي سرع. هذه المجدماعات الرخيطة. اي من الكلام هي. ايه الصيواء والمتسكعين. وهي عجلان الزبن والزرق. لا يجعلون دي لحظة. ايه من الجنع الزياء. ايه لا خلاك له. ايه السباب الزارق. اياتي لا على اجواد ابن قال لك سدياد ان الذي من اموال انت المتلاظيه في في الناس ينسى اطعم طعام هذا طعام لم يرد به الله وكل من اطعم من من يكله صلى الله عليه وجل الله من على ديا تقرب لا سعد الجروح الى فعاد القبر. فهذا لا تعمله في فعاده. الا ما عليهم الهد. وانا كان ان يد الى الطعام لجهن الله فليبقين الجديدة. لهذا اول يقدمه الى البقراء الزيبيوتين. لجهن لعدين الساحة. فاعد ايه? هل يكن في الساحة? هل يكن للتحوى? هل يجعل قادر على العمل? لا على المال الحزن. عدل يكن عازم ياكل بجلاش هو راضى ياكل وواحد ياكل وياله فنينه ده اللي يروح يعمل ويستغل ويستغل من من كل تعبه واللي مكسب من المال ده اللي كانوا الموالد امس هنا والصبح هنا وطبعا المستنى كله بعد ايامها لا تقلو عن ندمه السنة كل ماهو بتكمس عموله. ده يوم تلتنية ستين يوم بالسنة للماهو بالطاعمة. هم بالدفين ودى البلغ ودى السباح ودى سنة ان يجد عيشه وطعامه الى اخر رعاية. ماذا ده? ماذا ماذا ده؟ ماذا ده؟ ماذا الله الله. انا لا ذكر المجالين. انا ذكر المستغرين. لا ذكر الهاتحين. ولا ذكر المتبتلين. انا هلأ مر الله ان نذكره على بديد الرقصات. على تابع المال. وعلى طوط الجيزة. هلأ مر الله تريده ان تتاوح نريما وزلالا في المدانين. قال ذكر تتمين دين كلام قال على ذكر تفسأ له وفيده إذا يقول على ذكر الله تتمين دين فمين يقول لكالب المساء بمساء بمساء مين تفسأ مبك في هذا الناس إنما هو عربدة إنما هو عربدة إنما هو شيطان إنه هو من عمل الشيطان لا من عمل الله مر فإذا أردت الله فأقول الله على كل حال. Can ich dir ihnen euhmann und記´t pearls und tag keep und記´m ammel und taget oder taget und stirVer es ist wohlaktisch абсолютно es ist Gott betty这 seriously Es ist ja alle die da z черver ho aber es ist kein Sam mal nicer 그럼 es ist kein CC imel mac�ej aber nicest es ist kein segern انواء المتاجر يرمي بالثلاثات الغل ويكثر زيات منيح بس في بيت قبل الله ان ترفع ينضرب في ازمه هذا الانسياب شيء اسمه جهه ولا المال اللي ما فيه شيء من متاجرك فلو اذا المسجد توت برحمه الله كيف انت بتلاه ما كنت تنتظر الصلاه كل عند النتائج كل نتائج النتائج يعني ضد العقل او قباب التي امامها ثلاثه احادج جاعات تلقى جروحها في النزال في حدود بعد الحضه دوله كثيره كبيره اللي او اللي كبيره عسل غطى بيت بريح وبعده تضرب الا الا الكبوره زي هذا لله وين المسارة يغالجك للإسلام ليس المسارة الإسلام يبرع من ولا أن يكره أن ليسا لأن أرزانا يكيد لعليك إذهب فلا تبع قبرا مصردا إلا أتويته ولا تنسانا إلا تمسته يعني أعرفها لقدر أكثر من فكره حملك من نراه بلا انت في كل بنوه بلا على اللي ترجع على القبور فصلاة عند القبور بلا انه يعودوا للدثار لانهم اتخذوا القبور امضاء اي مداف ليس هناك بها مساهل ليس الامن من لم اعلم او تكون الله ولاجد انتي تن لا لا خير فيها من يا رب يا رب التوحيد جهلتوا هو ده اللي كنتوا تنتوا تسمعوا كان الموالد فانت حاتني انكرت الله ثمره دين لا ان احنا رايحين نحتفل بيه ده ما احنا رايحين نحتفل بيه لا والله حتى المقتدبين بالليال ما من حالي هذا الميل ولا يعرفون كيف تراعيه يولا كيف كانت عمالك يولا كان ثالث يولا كان يولا كان يوليه لا يعلم واحد منه لا يتعلق بهذا الملم إذا أجونا رفع مالذيه أولا ما السلطاء بل محلم وميل اعلموا هل هل هل, هل من مات فقد انكتر عماله ففاركت روحه جسده وليس بالقبر اللذينه ان لا ادام النصر الذي لا تذكره ولا تجد اللنطه ذات من كلمه لا يرى من دخل عليه فالليل لا مثل لك الذباعه ولا الدعاه لا له لا ولا يحب انك تخلت عليه ولا انك تكنه انه الليل صوت الدناد اللي بعد موته اصبحت انت الخسد اننا ريح الله ليه مع تنزيد التقرية في ريح وريحان ودلة نعيم في عداد وليد تكذل نكلم من نأت معنا فتكذل نتعب من نزيدنا ودلة تكذل لن نأت سقردين على عداد الله تكذل لها دي ايهاب وليه ايهاب زارية اتباع على حقك فقومت لدمكم على رؤسها فبدت لكم بها دولات غير املاء المتعارضين سددوها عن دينكم الحق لا تذلونكم عن دين الله لا تجرؤوا عودة كما ان ذنوبني من الغرب لان لا تضعن اجل بالله ولا عيب من لا